بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد مجلسنا الثامن عشر من مجالس سماع كتاب اللول المكنون في سيرز النبي المأمون للشيخ موسى بن راشد العزمي حفظه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي فضل ومكانة المهاجرين هذا هو حديث الهجرة التي كانت فاتحة تاريخ جليل لم يكتب له، وكانت الهجرة النقطه الفاصلة في التاريخ بين عهد مظلم مضطرب تحتضر فيه الحضارة وعهد زاهر سعيد ولدت فيه حضارة جديدة أضاءت العالم طريق المجد والفلاح ومن أجل ذلك كان المهاجرون الذين تركوا دورهم وأموالهم وبلادهم وأوطانهم وخرجوا مهاجرين في سبيل الله أفضل المسلمين وأعلىهم منزلة وأكثرهم ثوابا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 وقال قتالة هؤلاء المهاجرين الذين تركوا الديار والأموال والعشائر وخرجوا حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واختاروا الإسلام على ما كان فيه من شدة حتى ذكر لنا أن الرجل كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع وكان الرجل يتخذ الحثيرة في الشتاء ما له دثار غيرها قال الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي ريحانة رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا برد ليلة فلقد رأيت الرجل يحفر الحفرة ثم يدخل فيها ويضع ترسه عليه اخرجه الإمام أحمد في مسنده والبغوي في شرح السنة بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر سعليك المهاجرين بالفوز التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بالنصف يوم وذلك مقدار خمسمائة سنة هجرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد أقام بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس ثم لحق برسول الله الله عليه صلى الله عليه وسلم فأدركه في قباء فنزل معه على كرثوم بن الهدم رضي الله عنه من فضائل زهل بن هنيف رضي الله عنه قد لاحظ سيدنا علي رضي الله عنه مدة إقامته بقباء امرأة مسلمة لا زوج لها فرأى إنسانا يأتيها من جوف الليل فيضرب عليها بابها فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتأخذه قال علي رضي الله عنه فاستربت بشأنه فقلت لها يا أمة الله من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا, فيعطيك شيئاً لا أذربه وأنت امراه المسلمه لا زوج لك قالت هذا سهل بن حنيف بن واهب قد عرف أني امراه لا احد لي فإذا أمس عاد على أوثان قومه فكسرها ثم جاءني بها فقال احتاطي بهذا فكان حدي رضي الله عنه ياتي ذلك من أمر سهل بن حنيف رضي الله عنه حين هلك عنده بالعراق وقد كان لا يزال بالمدينه مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثان يعبدها رجال من اهل المدينة فأقبل قومهم على تلك الأغثان فهدموها هجرة صهيب الرومي رضي الله عنه لما اراد صهيب بن سينان الرومي رضي الله عنه الهجرة من مكة إلى المدينة صده ناس من كفار قريش قالوا له أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك والله لا يكون ذلك فقال لهم صهيب رضي الله عنه رأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي قالوا نعم قال أشهدكم أني جعلت لكم مالي وفي رواية أخرى قال صحيبا رضي الله عنه أن لكم أن أعطيكم أواقية من ذهب وتخلون سبيلي وتوفون لي ففعلوا فتبعتهم إلى مكة فقلت لهم احفروا تحت أسكيفة الباب فإن تحتها الأواقي قال صحيبا رضي الله عنه وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحول منها يعني قباء فلما رآني قال يا أبا يحيى ربح البيع ثلاثا فقلت يا رسول الله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام وفي نزل قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد إسلام مسلمان الفارسي رضي الله عنه وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم في قباء قادم عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وقصته رضي الله عنه طويلة في بحثه عن الحقيقة وعن الدين الحق والنترك سلمان رضي الله عنه يحدث عن قصة إسلامه يقول سلمان رضي الله عنه كنت رجل فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال لها جي وكان أبي ذهقان قريته وكنت أحب خلق الله إليه فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطين النار الذي يقيدها لا يتركها تخب ساعة قال وكانت لأبي ضيعة عظيمة قال فشغل في بنيان له يوما فقال لي يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب فاطلعها وأمرني فيها ببعض ما يريد فخرجت اريد ضيعة فمرت بكنسة من كلائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظروا ما يصنعون قال فلما رأيتهم أعجبني طراتهم ورغبت في أمرهم وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعه أبي ولم آفها فقلت لهم أين أصل هذا الدين قالوا الشام قال ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله قال فلما جئته قال بني أين كنت؟ ألم أكن عاهدت إليك معهد؟ مع قال قلت يا أبتي مررت بالناس يصلون في كنيسه لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس قال بني ليس في ذلك الدين خير دينك ودين أبائك خير منه قال قلت كلا والله إنه لخير من ديننا قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته قال سلمان وبعدت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى قال فأخبروني بهم قال فقلت لهم إذا قدر حوائجهم وأرادوا رجعت إلى بلادهم فأذنوني بهم قال فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد من رجدي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا الأسقف في الكنيسة قال فجئته فقلت إني قد رغبت في هذا الدين واحببت أن أكون معك أخديمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك قال فادخل فدخلت معه قال سلمان فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقه ورغبهم فيها فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتلزه لنفسه ولم يعطيه المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق قال سلمان وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع ثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه فقلت لهم إن هذا كان رجل سوئين يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي مساكين منها شيئا قالوا وما علمك بذلك؟ قال قلت أنا ادلكم على كنزه قالوا فدلنا عليه قال سلمان فأريتهم موضعه قال سلمان فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءه ذهبا وورقا قال فلما رأوها قالوا والله لا نتفنه أبدا فصلبوه ثم رجموه بالحجاره ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه قال يقول سلمان فما رأيت رجلا لا يصل الخمس أورى أنه أفضل منه أذهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأ بليلا ننهارا منه قال سلمان فأحببته حبا لم أحبه من قبله فأقمت معه زمان ثم حضرت الوفاء فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله فإذا من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله ما علم أحدا اليوم على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان فهو على ما كنت عليه فلحق به قال سلمان فلما مات وغيب لهقت بصاحب الموصل فقلت له يا فلان إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره قال فقال لي أقم عندي فقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه فلم يلبث أنبات فلما حضرت الوفاه قلت له يا فلان إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من الله عز وجل ما ترى فإلى من توصي به وما تأمرني قال أي بني والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق به قال سلمان فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فجئته فأخبرته خبري وما أمرني به صاحبه قال فأقم عندي فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه فأقمت مع خير رجل فوالله ما لبث أن نزل به الموت فلما حضر قلت له يا فلان إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية فإنه على مثل ما نحن عليه فإن أحببت فأتيه قال فإنه على أمرنا قال سلمان فلما مات وغيب لحبت بالصاحب عموريه عم وأخبرته خبري فقال اقم عندي فاقمت مع رجل على هدي أصحابه وامرهم قال سلمان واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة قال ثم نزل به أمر الله فلما حضر قلت له يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي فلان إلى فلان وأوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فالى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله ما علمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تاتيه ولكنه قد أضلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجر إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد ففعل قال سلمان ثم مات وغيب فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث ثم مر بي نفر من كلب تجاره فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه قالوا نعم فاعطيتهموها حملوني حتى إذا قدموا بي واد القرى ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبد، فكنت عنده ورأيت النخلة ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق لي في نفسي فبينما أنا عنده خدم عليه ابن عمي له من المدينة من بني قريضة فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرقة ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوالله إني لفي راسي عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل سيدي جالس إذا أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلان قاتل الله بني قيلة والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي قال سلمان فلما سمعتها أخذتني العرواء حتى ظننت سأسقط على سيدي ونزلت عن النقلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك ماذا تقول ماذا تقول قال سلمان فغضب سيدي فلك مني لكمة شديدة ثم قال ما لك ولهذا أقبل على عملك قال سلمان قلت لا شيء إنما أردت أن استثبته عما قال قال سلمان وقد كان عندي شيء قد جمعته فلما أمسيت اخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك قضباء ذو حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقه فرأيتكم أحق به من غيركم قال فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كل وأمسك يده فلم يأكل قال سلمان فقلت في نفسي هذه واحدة ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم جئته به فقلت إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان قال ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد قال وقد تبع جنازة مع أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم سدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي فلما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي قال فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول فتحولت فقصصت عليه حديثي فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد قال سلمان ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعينوا أخاكم فعونني بالنخل الرجل بثلاثين وذية والرجل بعشرين والرجل بخمس عشرة والرجل بعشرة يعني الرجل بقدر ما عنده حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان ففقر لها فإذا فرغت فاتني أكون وأنا أضعها بيدي قال سلمان ففقرت لها وأعانني اصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة فأديت النخل وبقي علي المال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضات الدجاجة من ذهب من بعض المغازي فقال صلى الله عليه وسلم ما فعل الفارسي المكاتب قال فدعيت له فقال خذ هذه فاد بها ما عليك يا سلمان فقلت وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي قال خذها فإن الله سيؤدي بها عنك قال سلمان فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده أربعين أقية فأوفيتهم حقهم وعتقت فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ثم لم يفتني معه مشهد وروى البخاري في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه تدوله بضعة عشر من رب إلى رب وأخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق بهم قال قلت من هم يا رسول الله فلم يراجعه حتى سأل ثلاثه وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء قال الإمام القرطبي وقد وقع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عيانا فإنه ورد منهم أي أهل فارس من اشتهر ذكره من حفاظ الآثار والعناية بها ما لم يشاركهم فيه كثير من أحد غيرهم كم أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بقباء روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بني عمرو بن عوف فاقام فيهم اربع عشرة ليلة وقال ابن اسحاق قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف اربعه ايام يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس ثم اخرجه الله من بين اظهرهم يوم الجمعه وبنو عمرو بن عوف يزعمون انه مكث فيهم اكثر من ذلك قال الحافظ في الفتح أنا رضي الله عنه ليس من بني عمري بن عوف فإنه من الأوسي وأنس من الخزرج وقد جزم بما ذكر فهو أولى بالقبول من غيره تأسيس مسجد قباء كان أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم قباء أن أسس مسجد قباء وهو المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه وهو أول مسجد بني في الإسلام قال الحافظ الفتح وهو أول مسجد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأصحابه جماعة ظاهرة وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة وقال الحافظ بن كثير فكان هذا المسجد أي مسجد خباء أول مسجد بني في الإسلام بالمدينة بل أول مسجد جعل لعموم الناس في هذه الملة واحترزنا بهذا عن المسجد الذي بناه الصديق مكة عند باب داره يتعبد فيه ويصلي لأن ذاك كان لخاصة نفسه لم يكن للناس عامة والله أعلم قال الله تعالى سجد الأسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية ثم حث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى وهي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله ولهذا قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وسيقول إتنما هو في معرض مسجد قباء وقال الحافظ ابن حجر وقال اختلف في المراد بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء وهو ظاهر الآية لكن روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدكم هذا في مسجد المذينة وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد الذي أُسس على التقوى مسجدي هذا. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أُسس على التقوى، فقال أحدهم هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألاه عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم هو هذا المسجد، لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساوات بين المسجدين في اشتراكهما في أن كل منهما بناه النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأجاب بأن المراد مسجده وكأن المسجدة التي اقتضت تعيينه دون مسجد قبائن لكون مسجد قبائن لم يكن بناؤه بأمر جزم من الله تعالى لنبيه أو كان رأينا رأه بخلاف مسجده أو كان حفر له أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل لغيره وقال الحافظ الفتح ويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طور إقامته صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة بخلاف مسجد قباء، فما أقام به إلا أيام القلائل وكفى بها مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبي والحق أن كل منهما أسس على التقوى وقوله تعالى في بقية الآية فيه رجال يحبون أن يتظهروا يؤكد كون المراد مسجد قباء وقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا في أهل قباء وعلى هذا فسر في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسيس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء والله أعلم فضائل مسجد قباء أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم مسنداً حسناً عن أبي أمامة بن زايد بن أفنيف رضي الله عنهما قال قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد يعني المسجد القبائن فيصلي فيه كان كعدل عمره وأخرج ابن ماجد والتنمذي بسند الحسن بالشواهد عن أسد بن ظاهر الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد القبائن كعمرة وروى الشيخان في صحيحهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل ثبت ماشيا وراكبا وأخرج الحاكم في المستدرك وعمر بن شبتة في أخبار المدينة بسرد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لأن أصلي في مسجد قبائن ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين ولو يعلمون ما في قبائن لا ضربوا إليه أكبذ الإبل ارتحال الرسول صلى الله عليه وسلم من قباء وأول جمعه صلىها ولما كان يوم الجمعة ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته وابو بكر رضي الله عنه رديفه فأرسل إلى ملائن من بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم فسار بهم نحو المدينة وهم محليقون به وفي رواية اخرى عند البهقي في الدلائل وكانت الأنصار قد اجتمعت فتلقوه صلى الله عليه وسلم قبل أن يركب من بني عمرو بن عون فمشوا حول نقته لا يزال أحدهم ينازع صاحبه ذمام النقة الشحاء على كرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له فأدركت الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في ديار بن سالم ابن عوف فصلها في المسجد الذي في بطن وادي رانوناء بمن معهم من المسلمين وهم مئة واستقبل بيت المقدس فلما أفسرته اليهود صلى إلى قبلتهم تذاكروا بينهم أنه النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الدورة والإنجيل قال الحفظ من كثير، فكانت هذه أول جمعة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة أو مطلقا لأنه والله أعلم لم يكن صلى الله عليه وسلم يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة وما ذك إلا لشدة مخالفة المشركين له وأذيتهم إياه وسميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة استقبال أهل المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وفرحوهم به ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته من ديار بني ثالب بن عوف وأرخى لها الزمام فأتاه عتبان مالك وعباس بن من بن نظرة في رجال من بني ثالب بن عوف فقالوا يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مامورة فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وزن دار بني بايغبة فلقاه زيد بن لبيد رضي الله عنه وفروة ابن عمر رضي الله عنه في رجال من بني بيضة فقالوا يا رسول الله هلما إلينا العدد والعدة والمنعة فقال صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبالة رضي الله عنه والمنذر بن عمر رضي الله عنه في رجال من بني ساعدة فقالوا يا رسول الله هلما إلينا إلى العدد والعدة والمنعة قال صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها ما فانطلقت حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الجمعه في جو مشحون بالفرح والبهجه والسرور وكان يوم التاريخي مشهودا فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتكبير قال القصطلني رحمه الله تعالى وشرقت المدينه بحلوله فيها صلى الله عليه وسلم وسر السرور إلى القلوب قلت وكيف لا تفرح القلوب بحلوله صلى الله عليه وسلم هو الحبيب المحبوب بأبي هو وأم صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أنت بن مالك رضي الله عنه قال إني لا أسعى في الغلمان يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا ثم يقولون جاء محمد فأسع فلا أرى شيئا قال حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أو بكر فكمنا في بعض حرار المدينة ثم بعثنا رجلا من أهل البادية ليؤذن بهم الأنصار فاستقبلهما زهاء خمس من الأنصار حتى انتهوا إليهما فقال أنصار انطلقا منين مطاعين فقبل الرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين ظهريهم فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يترأينا يقولن أيهم هو أيهم هو فما رأينا منظر جبين به يومئذ وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الإماء يقول قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن البراء بن عزب رضي الله عنه قال فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله وأخرج ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال فخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت من الغمان والخدم يقولون جاء محمد رسول الله وراه ابن مجد في سننه والبيهقي في دلائل النبوة في سنة صحيح عن أناس رضي الله عنه قال فخرجت جوار من بني النجار يضربنا بالدف وهن يقولنا نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري وأخرج ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في المسند بسنة صحيح على شرط مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه المدينه اضاء منها كل شيء واخرج الامام احمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن انس رضي الله عنه انه قال فما رايت يوما قط انور ولا احلى من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكره المدينه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذ خطام راحلته قائلا هلما يا رسول الله الى العدد والعده والمنع فكان يقول لهم رضى صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة ولم تزل ناقته صلى الله عليه وسلم سيرة به حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار وهو موضوع المسجد النبوي اليوم بركة فلم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت وبركت في موضوعها الأول وهو يومئذ مربد للتمر لسهل وسهيل ابني عمر غلامين يتيمين من بني مالك بن النجار وهما في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنه فلما بركت وضعت جيرانها، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في بني النجار أمام داري أبي ايوب الأنصاري رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم هذا ان شاء الله المنزل وكان ذلك من توفيق الله تعالى للناقة فإنه صلى الله عليه وسلم أحب أن ينزل على أخواله من بني النجار وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا على بن النجار أخوة عبد المطرب أكرموهم بذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب فقال أبو أيوب انا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي فقال له صلى الله عليه وسلم فانطلق فهيئ لنا مقيلة فاحتمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في بيته فأتى رجل فقال يا رسول الله أين تحل قال صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله وجاء سعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته صلى الله عليه وسلم وكانت عنده ونزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على خارجة ابن زيد رضي الله عنه بالسنح كما تقدم هذه الأبيئة فيها نظر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعى الله داعيًا؟ إلى هنا انتهى مجلسنا هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد اله وصحبه وسلم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.